التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. بطاق ذنبن بكتاب السنة وقرآن حديث صحيحة. لها مشتاكة في كل شؤوننا وأحوالنا. أولا يقول لعقيده دا لفقه دا بالام للسياسة دا نا لأخلاق دا نا. يعني بانونا دين لدولة جهبك للتوال. الكاسدين للدواء جاكر دواء مبتدعون أو كافر أو كاتئ حكم تفصيلي خويهب زن بوش جايك كاتوا أما ناكري الدين لهي شئ نيكيش تدخل دين لهاموش نيكيش جاني انسان تدخل بين أمر ونهي وإباحة يا فرمانك فرمانك إجابة سنة يان تحريم يان كراهية يان إباحة برنامجيان لا ينخيط علا وهاتوا كابو أبي ملتزم بقرآن صحيح وحديث كان فرقنا عن أحد متواتر هو فرق لمن أحد ثو أحد متواتر أكن وبعورن بأحاديث أحد نية هو عند خلك في قمران مبتدع بوي التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا هو أصل الأصول أصل الأصول والحاكم عليها لهم أصلا كان قولة لا أم أصلا لهم أصلا كان قولة لا شون كنابيت يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بهندك باعور ما بهندك باعور ما نرجع تي ون ahead يا بهندك إيش بكين بهندك إيش نكين بهندك إسلام لهندك إشتغل قرين إسلام لماله ورقيرين بقى لهم للبازارنا لماله ورقيرين بقى لهم للدوائرنا للحكمنا للصلاةنا جن لحد شيء شتيك تري جن رجعنا لا لهم شتيك بيه إسلام حاكم به وأصل الأصول والحاكم عليه وذلك وقوف عند قوله سبحانه وتعالى لبروا ليجب مأثبكن لبرامرأ مأثبوس تسلم ابن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار وما كان لمؤمن خياره أن يكون أنك ناصبة أن حرف نصب يكون فعليه مضارعة في تاويل مصدر أن يكون لهم الخيارة يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمران الاختيار اختيار نيه فلس خود نيع كاته سبحانه وتعالى في غنبري أخوات صلى الله عليه وسلم فالمعني اذن فالله من أعزادهم ولي, جميع ولي جميع. لا هر شويني كي جانتو بي لا عقيدة بي لا فقه معاملات بي اخلاق بي لا هر شو جانتو فرماني خواهات فرماني في غنبري صلى الله عليه وسلم يتوتو اختيار بدا تو اعزاد تو عبدي خواهد بي بجوري شرع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرا من أمرهم يعني بهوسي خود يشكاني خود بريه فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل وَادَّعَى مُبِينًا سر بيجي بفرماني حي تعالئ كي قوم رايتي بوتو وقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين قسيما دارا كاتكوا فرماني لله ين حي تعالئ وهذا من الله اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ام قسيما دارا كاتكك صي خواحد تصي في غنبلة صلى الله عليه وسلم أبي سمعنا معطانا حديثه كم تواتر بأحد بفرقيني وأولئك هم المفلحون كسي كأو هابليت أو رزجاربوه ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتتقه فأولئك هم الفائزون كسي كوا جرالي خوي تعالى كوا جرالي في غنبلة صلى الله عليه وسلم ولإخوانه تسي بخوي أبارة زيد لسنور كان خوي تعالى بفرماني خوانا كات اوانا رزقال بوسط فرازن يعني براون الى قوله قل اطيعوا الله و الرسول فإن تولوا فإنما عليهما ما حمل و عليكم ما حملتم ايوانا تكافرين فرماني في اكرت باقصي خواهي تعالى ناكات او تاواني لسر خويت تاواني لسر ايوانية ايو لسر تانبي جيانا ايو باقصي خوابك بخصي في غنباري خوابك صلى الله عليه وسلم كوم الله خلقك أقل بشتين خلق اللام برنامية فإن ولو فإنما عليه ما حمله أو أخوي يا أخوي لسر خويت سر إيوانيك بخصة لناك بلان أويك اللي تفرمان تنبك لأخوتنا الجامي سر لسر خوتنا لس وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا أقل بخصي في غنباري خوابك صلى الله عليه وسلم أوريقي صوابتان دوزي وما على الرسول إلا البلاغ المبين يغنبر شي لسرة بتنهاق يعني لسرة خلق شوني أكيانا كويهي بدستي في عموماً في الحث على الكتاب والسنة والأمر بالتمسك بهما كثيرة جداً آيات لسل أويكهان من بداء لسل أويكه شوني قرآن وحديث بكوين وفرماما ما كدستي فيه وبقرين بقرآن وحديث زور زوراً وهار واحد عن دين حديثي الشيا عشان ده حديثه لسرو الكفر ما ما باقيه ومنه لو حديث ثاني ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع اكبر جمع للمسلمين لو كاتت كجولت دين كونوا ابوا صحابه يعني زور بي زوري الصحابه لا حج ده ونقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم كولتيم كونوا ابوا كحجه وان يستش غورتين كو ابو نوار هيك كو ابو نوار يقني على حج قبل التربيض هيك قعقني ونده خلوغري هيك كو ركو ابو نوار كونفرنس يقني وانا خلوغري باي حج رحمك ابو التربيض لا حج الله عليه وسلم فرميتي وقد تركت تركت فيكم مالا وتركت فيكم شيء ما تركت فيكم ما لن تضلوا بم لفظه ناوتى الله أعلم لفظه غريبة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله بوشوى وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده يعني اشتئق وقد تركت فيكم ما يعني شيئا بمعنى شيئا اشتئكم لناوتان جهشوى لن تضل بعده لدواء أوشتيا هو جمراناب ان اعتصمتم به أوشتيا كجيم هو كتاب الله كتاب الله بمعنى هو كتاب الله وثبت أيضا كما في مستدرك الحاكم عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يلفاني بالصحيح هنايتي للصحيح الجامع في أغنبال إخوة صلى الله عليه وسلم فرموية تركت فيكم شيئين دوشتم لنوئي ودى جهشتوا لن تضلوا إذا تمسكتم بهما أقدستا فيه وبقر قمراناد كتاب الله وسنتي القرآن وسنتي صحيح ولن يتفرق كتاب السنة يجليك حتى يردا علي الحوض تا أبيم لسى كتاب السنة فيما قناه لسى الحوض ليك جانا ابنه هركس يقصب حديث أكاد رنج خسالة حديث باقية محفوظة هتا هتا وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ابن عباس التفسير أفرميت تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن واتبع فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وتعالى تعالى كفالتي أوي كدوا ضماني أوي كدوا هركسي أم قرآن بخيني شويني أم قرآن بكبير واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا لدنيا قمران بيت ولآخرت اشتاسر لشيواء نبي بدبخت نبي جهنمي نبي فالالتزام بالكتاب والسنة أمر واجب أبدأ سبق قرآن والسنة قرآن والسنة هر بو اوانه هاتون بو معلومات و کوثر شایله سرچاوکان اسفادي دكن او کو يستا خلق يجور اسلام سرچاو يكند سرچاوكان ياسدانان اسلام سرچاو يكند سرچاوكان معرفت يعني اكو چون كتبي فلاني وفلاني وفلاني فلاني جيمش اسلام غير اسلام ن هاي فالالتزام بالكتاب والسنه امر واجب ويجب على الدعاه الى الله سبحانه وتعالى ان يعتنوا به عنايه عظيمه هيبا يا اخي شيزور غوروم منن بالقران والسنه بدري وان يجعلوها نصب اعينهم يبينوا يشواني خن نصب عين اعاوي اعلى ديني كنايه عن الاهتمام الشديد يعني اخي تشتغى يعني اخي تبا انظرني اخي تشتني لله لبرشا وديني بوهموشتك شوكا هموشتك بو برشاود بكاري بيكي فمن الدعات وللأسف من يقدم هواه ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هندق لا بانخوازا كان هندق بناه داعيه إسلامي كان شيئا كان هوا آرزي خواهن في القرآن خان في السنة خان وإن كان يسمي هذا الهوا او هذا الرأي مسمى آخر با هوا آرزي خواهن نايبنا هاتش با نايبنا عرز با ناي تجربة با هل يمكنك ان تغني من جوع لا به هذه جوع لا هذه من لا تسمن ولا تغني من جوع لا تسمن ولا تغني يعني جوع لا تغني من جوع نا بون منا قانوني فلانين لفلانة ولاتو تجربة فلانين لفلانة ولاتو يعني هرشيء كتير يعني ولا تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات شوراً جوري وبرلمان أهل حل عقد عقدان جوري وبرلمان نازن هاد شيء ناو هيا هاد شيء شدة جوراوا هي شيء شئونية بنا وكان بجوري حزيك ناوي برلمان من الشورا شورانية هو شورانية هو شوراية كاسيا كعالم بيب كتاب السنة هنا كاسيا كملحدة شبروا أهل شورانية كأهل شوراية كاسيا كهلبروا الشعدي شيء والله مكابرك كذور بعقل أحمق شورايشية هو شوني عبد الرحمن يبرعوف أهل حل عقد ششك أهل شوراونا صحابي جورج أورابونا مباشر بالجنة تعبوا أما كاسيا كهلبروا ويك كوم الله خلك كي تشردوا في اجتبر لها ما نوه اوكي اهلي حل العقدة حل العقدنية اهلي حل العقد كسي في بديني مسلماني شارزاي عاقولي ناودال كخلقي لقسيا بوستن كسيكي خبيره بسپورا او او خلقي ابيته اهلي شورا وكان هذا الشيء بجوري نوع فالذين يجعلون مصلحه الدعوه معارضه للكتاب والسنه فيقدمونها علنا فالذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة فيقدمون على على نصوص الكتاب والسنة هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل أواني كوا مصلحة دعوة زور جار الشتية ناشرعية زور زور واضحة چندين شتين ناشرعية كان ألين أخرموا مصلحة دعوية يعني بلان بيچواني جيه كان بيچواني قرآن كان بيچواني حديث كان كان دين محرمات هي بسها هموية باحك له هار هموية على مصلحات دعويته تقديمي أو قساناك. قساني قساني خواهنا كان بس الكتاب سنة أو أنا لرقي الرأس لانده أنا قمران يستزور بيزوري يشتكى حرامك أنا محرق له زور بيزوري ومما يجعلونه أن من ناوأه معاداه مكشف ما ينطوون عليه من الباطل يجوزون الإفتراء عليه اشتكى شتي كثير لا سفدكانن يعني بعدهم كسي ادول يعني بكره دجاتيان ما ينطقون يعني قبح وغلط كان ينكشف كابو خلق عن جذروه يجوزون الافتراء عليه والالصاق التهم به حق ردك بن وسيله شيء غلط كان يدري بخلق عن جديد اثراد بوك ان نوعته مدبوك على قياس اسرائيل قياس سعوديه قياس ايران قياس امريكا فلانه وهي فلانه شتي وكد ان نوعته مدبوك عشان كم كان كم قول سلفيكام وتو عن اللي سر, سر هر او أمانا مدخلين أمانا وهابين أمانا بياي إسرائيلا حتى لم شهدت شندين كسان جاري أولك هذا المناقشة بقى إن جكنا وتو أنا بمستفلاً بمن يعوتو بياي إسرائيلا. كروش هنا وامك. هلا برادري كيش لقى بوتم شهاد بوت مكاك أفلان كزوي تو من دعوتك تكام بماله خمان بعدين يوراكي أو كروش كقص لك دوا سوني ألين. أجر وتيق سكي راس. أجر سوني ناخد سكي كيتو بالله ما مو سفلان كذا من في <تصفيق> دولة؟ من في أي إسرائيل وما من كلارا من في أي إسرائيل نين بس أم قصيب وفراع ده أم قصيب زورك وانا إسرائيل فلان في بس بوشية بناشرين كذناء بناشرين كذني ولكن يجب ان يكون هناك بيوكي اخرى لان هناك اشياء اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى دم اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى والصاق التوهم بهم لان ذلك في نظرهم مصلحه الدعوه شو كان راي اخوانا اجر ام دعاتني اهل السنه شكان لان هاي علينا من مصلحه دعوات وك نفذ عن خلتيني هاي مصلحتها قال امانه النبي يامر اذا قال ما النبي ولا يعتبرون بقول الله سبحانه وتعالى بل ان اجبم ايتناكن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسبوا فقد احتمل بهتان وإثم مبينة حرك سيّعزيتي مع بد بدت لا بياوان ولا أفرتانيا لا شبشتان كنّيان كدوا كاتبتوا علي فتو بياوي سعودي تو مخابراتي سعودي, مدخل مخابراتي سعودي. يعني علمك تلفوني هيك سعودي للمخابرات السعوديه الامن السعوديه خلقي سعودي هل عوام دشتكي شوانيكي سعودي تلفوني منك هل اصلا هل انك شوانيكي سعودي هر يك مسؤول الماني بيك تي باتي ورج روج تلفوني منك لها موجيان لها موجيان معك زلامنا هذا يتعرج دقايش كم بيد شنجل بس منكده وتمانه هر كسي هر تشف شيء هي الاساس اللي في كان منتي من نابن بچه مدافع کامن و الله کاتیم و به همورج نمونوسه رج نمکانه، اما بهت آنها بهت آنکس درگوری بوایی سونی اکنون ما بسیم پیچیه ما بسیم پی اویم دعایان بشکت بشکت بویی بویی من انجام بله نمیتونم که من انجام بله بیه وا ترسشی و آنکه بویی آوانه بی من اگر استاد من رضی متریع فلانكاس حزبي بيدعي كذا، أرضي بيدعي كذا ما، فلما بينبلاهم تو واو واي شيء مخابرات إيراني، مخابرات إسرائيلي، مخابرات أمريكاي، عشان شو زعلنا يعني؟ ليش ينبو يعني؟ نائب إنسان قصي كي كل سرقة سية دليلي فيبه. بويا بوشيو، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماكتسب ما فقد احتملوا يعني حملوا بهتانا وإثما مبينا لا يعتبرون بهذه الآية. شون مقدمة لأن مصلحة الدعوة عندهم مقدمة فهذا خطأ محبني خالص ما في المبين يجب على من تلبس به أن يتوب إلى الله هركسي كتتنا أوان بون من أبو طانة أتوني ردي ممتدعه كبدي تولويك ولق سكان يا هيا ولق سكان هيا ولن وسن سكان يا, يا, يا أما قبيح به به نتواني با, با افتراع. افتراع يبوكي يبوكي. فهذا خطأ محب وضلال مبين يجب على من تلبس به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه يبغى رتبه لا يخاف فإن الذي هو عليه ضلال المبين وجرم يعني عظيم كبير عظيمة توانيكا وجرم شنيع يعني كبير فاحش وهو الذي قد حذر منه السلف وهو في الحقيقة امتداد لأهل الرأي الذين نبذهم السلف أمانة دريش بوي تشين إدريجبي داري أهلي بدعي كونا أو أنك سلف هجريا كذ أم لوانا ودارت بينهم وبين السلف المعارك طاحنة شنلين شر وشور شنلين قسيك لامي ومشاجري زور قرص لبيني أو أنو سلف داروي دا حتى نصل الله تعالى أهل السنة عليه ودار حض عن هلك يعني أهلك ودار حض بعطله وله الحمد والفضل والمنه ومما ينبغي اشتكب يويسة يجب ومنما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب والسنة في كل الشؤون والأحوال ينجم عنه من الأضرار والمفاسد الشيء الكثير اشتكب يويسة كب زنر نكدن بحاكم قرآن وسنة قرآن وسنة لجاني رجاني إنسان حاكم نبي له موش تقدر له مو ده أول زور مفسد زور زور ينجم يعني يظهر ينشأ دروسه أبي زرري كيزور مفسدي كيزور درس وقد عدد الإمام ابن القيم الإمام ابن القيم عندك لزرري كان باسكال رحمه الله عدد الإمام ابن القيم رحمه الله بعض هذه المفاسد عندك المفسد كان وخلفي كان نكر دن بحاكم كتاب السنة باسكال وبعض هذه الآثار وبعض هذه الآثار المدمرة وعندك لو شو نوال خلافا لنا وبداني باس أكاد كاقا قرآن سنة نكين وحاكم فأحسن الله إليه خواة شاكي بوكا شايكي باس إذ يقول في كتابه الفوائد لكتاب الفوائدة باس إوان من بوك لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما كاتي خالكي بشتيان كدوا لا جيب جيكا كدن حكم كدن بقرآن وحديث بقرآن وسنة وقرانا و المحاكمه اليهما بقريه و بلاي القران و واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما و بلوباورك يمد رزبك قران و سنه كافينين بجناكا ابي بقريه و بلاي شتريش و الى الاراء و القياس و الشيوخ و و تون بلاي مال و يعني مال رشد البلاي اراء جمعي رأيه بلا قياسي عقلي بلا استحسان او امبي باشتلا او باشتلا او ها اشتك هلا خوتوا بالرأي بشاكي بزاني وشوني قسي الشيخ رئيس عشرة قبيله نهزانا حزبو لايان اشتكاني قوان عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم چندين قسي خراب، چندين شتي خراب، چندين بلو خراب، خلاب چندين خلاب. كدوي خلابيا بوها تبيش كه في طريخانا، وظلمة في قلوبهم تعريشة كبدو لكانين، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم سرينوي يعني وعمتهم هذه الأمور أم عمتهم يعني هذه الأمور، وغلبت عليهم حتى رب فيها الصغير أونداء جرانو بلاي قياس، بلا عقل، بلا الرأي، بلا عرف عادة خيانت، بلا قصيرة كانيان، تا لهذا يتربو برنامج، من دالت حتى أربي يعني كبكبورة. حتى أربي من دالت وهري عليها الكبير يعني بوبا بير. صلى الله عليه و سلم لكم الغيمايه وحتى خرافيش بخلنا زني خرافه خلقوا زني بابا بير مثل ما فلم يروها منكره ويتبا منكر النبي ننجني اعوهم مشانه مخالفه شيء مخالفه قران وحديث كما غيرهم نسى تمام شاكه بيش بي سي سام بيش يست عادات يوانم شارب وار زور سيرفيسمره كاش ني يود حرامك كاش ني منكره همشي هيك بو لبا دوي صالحي صالبو اكره تا قردرا زنا راحت كندين شروشور مناقشات مشاكل سربو بلا مثال الحمد لله خليك برعاداتي باشتر ديد اگر عمل لسري بر دوام بين خالقين لسري گورابه بلا ما قرنا اوقاته خلص رشتيخرام گورابه فجاعتهم دولة اخرى قامت فيها البدع مقام السنن والنفسو مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم كاريكاتور لدولتك داجي فجعتهم دولة اخرى دولة اخرى, دولة أخرى دولتك دولة كيتيرديت خالكيتيرديت دوراني كيتيرديت اها خالشي دولة بدعيتها لجاتي سنن بدعت تطبيقك لجاتي عقل وجيري هو أرز وكملاك هذا لجاتي جيري وداني هو أرز وبلوك هذا لجاتي هدا وعلم سلكي الجمراتي بلوك لجاتي معروف شاكا منكر بلوك لجاتي علم جهل ونزاني فاين بلوك هذا لجاتي بصوت وإخلاص سلكي الرقامة والرياء سمعت بلوك هذا لجاتي حق بطل بلوك لجاتي صدق وراسقتي دروب بلوك فجأتي النصيحة أموشقاري دلسوزانه سلكي مداهنة وماستعوا تملوك بلا وقاته عدل سلكي الظلم بلا وقاته. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار اليهم كابو أو دولانا أو حكما أو بالكيشاني اشتكانا أبيت أمشتانا فجأتي أويكا سنها عقلها وكانت قبل ذلك لاضادها وكانت قبل ذلك لاضادها وكانت قبل ذلك لاضادها لاضادها لاضادها لاضادها لاضادها لاضادها لاضادها لاضادها لاضادها لاضادها لاضادها لاضادها فإذا رأيت دولة دولة هذه الأمور، أجل دولتك تبيني، أجل حكمك ودولانك تبيني، هات امانه تيا حاكم بو، أمشي أنت يا حاكم بو، بيد على نفس لجاتي عقل، هواء لجاتي رشد، ضلال لجاتي هدى، منكر لجاتي معروف، جهل لجاتي علم بو، ولا إلى آخره، وبعاش كراش أكل أنا قد نصبت. بيداخوا علمي أمانه الكلاب بيداخوا علمي نفسه هوى جمراتي منكروا جهلوا رياو باطل أمانبو وجيوشها قد ركبت يعني اجتمعت حر حمأمانا كركوب نيخيها فبطن الأرض والله خير من ظهرها مرن باشترى أمانه فبطن الله فبطن الأرض والله خير من ظهرها يعني الجير الخال بيد برشته، تونك، أجل أمانها وميها بنو، رعيتي شنها بيو، خالكو أو عكسي أمانيها بيزورنا رحده، وقولوا للجبال خير من السهول، سر كان برشته دشت كان، عندور بيدل الوحش أسلم من مقالة الناس، أو كاتا لجل حيوانات رندقانا لوش بعشر بیوسلامتی بیلا آمانشم که او خود لیا پارزی تو دینه کد نبا، بازمان دینه کد بودن. این لکش کای مال از لنفس جالبی، لهوا، له جمرایتی، له منکر، له جهل، له ریاض، له باطل، له مداهنا، له درو، لبوي زور ناراحته. فالواجب علی الدعاتی کابو آمدن ناراحتی به عبزانی. فالواجب على الدعاتی إلى الله سبحانه وتعالى أن يلتزم الكتاب والسنة في جميع أحوالهم. أوي كفي ويسا، بلأني كما ولا زهد أي كان، نسبان خواز كان، أبيداس بقرآن وسنة وبرن، أبين فابن بن له مبارك كان عنده. بأن في الالتزام بالكتاب والسنة خيرا عظيما في الدين والدنيا. فابن بن بقرآن وسنة هو باش تدين اشتكي، لا لدنيا اشتكي لا لا دنيا ولدين بيان. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لما انزل الله عز وجل صحابه كان هاول كان في پیغمبري خاص الله صلى الله وسلم كانت قايت تعلم دابا زن وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله اويكل النخت عند هي ان تبدو يعني ان تظهروا اغا اشكرايب يان ين بي يحاسبكم به الله وتعد شيق بنفسه ان ذا بي قام يحاسبك شيق خرب بنفسه دادت شق ذلك عليه مجاوِل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا سليان زور قزبو. إنك إنسان هرب طبيعتك تشتغل بس تدري داعير. زور قزبو السديني حاتم ولا في غنبري خاص الله صلى الله عليه وسلم. وتيان في غنبري خاص الله عليه وسلم. كلفنا من الأعمال ما نطيع. بيشر إما تكلف ما ليك دابو. بس كان رابو كان جاميدين وكروجو والجهاد والصدق ما نا تكليف وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال آل الكتابين من قبلكم آية أنا ريق سيك بلين بلن سمعنا وعصينا ما سمعنا, سمعنا وأطعنا بلقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا يعني وفرانك ربنا نشتانتواني داوالي خوش ممكن اما فرماني خواهي وإليك المصير يعني كاو إستان كن يقنا رحد به حالة بي بردوان بين ام ظروفة كن ينا خوشة بنا يقول المادام ظروفة كن نخوشة إما الإسلامات ما فيناك لين داري ما فيناك التزام بكتاب السنة صعبة نا التزام بكتاب السنة, التزام بكتاب السنة سمعنا وعطعنا بردوان مش ابين أتعويت على دريء لخلدك أترى. بويه هبيبرين سمعنا وأطاعنا وفرانك ربنا وإليك المصف. فلما قال ذلك الصحابة رضي الله عنهم خفف الله عز وجل عنهم. كاتيوتن سمعنا وأطاعنا وفرانك. وتعال أو أتيب نسخ كذا وأنزل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تنهاك أنت ونادعية أو تونادية، أنت تكليف تكلف لسرنك ذا. فمن حكم الكتاب والسنه جعل الله عز وجل من كل هم فرجا هل كس كتاب السنه لا خي داب كاب حاكم بجواري ايات وحديث جياني داب مزريني تاسيس كات او خي تعالى بو كان جيان دريريكات ومن كل ضيق مخرجا لهم تنجيل ومن ما ينبغي ان يشعر به اولئك الذين ينكرون على الحكام تحكمهم القوانين الوضعية أنهم أيضاً يحكمون غير شرع الله في معاملتهم وفي تصرفاتهم. اشترك في وسائل إشارة في أويك مما ينبغي أن يشعر به أولئك الذين ينكرون على الحكام. حكامك كان كاتك إشباء قرآن وحديثنا كان عندي قانون أين قانوني فرنسية أمريكية سويدية نازلهم كما لقوانين أين إشفاء كان كما لخلق الدين أمانتك في كان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 يحكمون غير شرع الله في معاملتهم وفي تصرفاتهم أبي تو كاتي حاكم حكم بشرعين إخوانك حاكم حكم بقانوني فرنسي توجب حكم بحكمي خاطقي حكمي خايت على صبر حكم تعالى على الصبر بقرا حكمي خايت على على تكفير المكاح على على وابا, وابا. بلان بلام كوا كو يعني ما بسم غير أهل السنة كوا عمل باء منهجي في غنبر صلى الله عليه وسلم لتفريض حكام ولكن مظاهرات المواقع ميديا تتمكن من التعليقات التي تتمكن من التعليقات التي موافق من التعليقات التي تتمكن من التعليقات التي تتمكن من التعليقات التي تتمكن من التعليقات التي كان من التعليقات التي تتمكن من التعليقات التي تتمكن من التعليقات التي تتمكن من التعليقات التي تتمكن من التعليقات التي لوش یکی است برای نسحت شکم ناجراتو، بس نش جریت هو خو امر حلیت وای کی کاو کو دزیکار کلاوا اگر و و شروع آشرا وگر درس بی و زیات و حکمانه تند تو قطعی شبنده ایشکی خویم چون که من اهل سلنا مشاکلی حل نکرده بويتون توجه کن با شرعی خوام عکی کوا حاکم بمشی و ابری حاکم ک قانونی غیری حکم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 بو بو بحكمه حكم كي أجرنا بواند كد أو حكم النكذوان لا أقول إنهم يحكمون غير شرع الله في جميع أمورهم أن علم أو استميانا هميان لهاموش تكا نعلم أو استميانا لهاموش حكم الشرعي استميانا كن طلام لهندشتة ولكن أبالغ ان قلت في كثير من أبويهم ولكن لا أبالغ ولكن لا أبالغ إن قلت في كثير من أمورهم يعني مبالغناكم قصاكم دورنية زيادة نوتوا أقبل من الزوالبيش تكانت حكم الشريعة ناكم أمانها تأي وراء الحكم حكم حكم خان حكم الشريعة حكم ناكم حكم بالشريعة أوه كتوب الجواريش شريعة ببيال قدي جالي وحزبك يدرس كده هاد درزنية أو حزبك يدرس كده درس دني درزنية أوه كواب بم مسلوبا بمشي وعلنية صراحة كتو أخواني لحكام وكاربادست تكانت نجلي لا يرى فإن يقول لكافر لا يرى لكذا تكفيريش هناك كافر جنيه مسلمانيش بإنتا يرى لك الله يعد سموة وصري ماهش يقول لك تكفيريش هناك بمسلمانيش يأزاني والله من أبنى شواء تكفير كذواء الله عز وجل في أنفسهم باب ترسن باب ترسن باب انفسهم قبل أن يحاسبوا شوي محاسبك كان كاما كاري في قوله وخلافا جامعا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وصلى الله على محمد